أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ اوينا إلى الصخرة فاني نسيت الحوت فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْفَى لِهُ إلَّا الشِّقَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّقَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّ عَلَى أَثَالِهِمَا قَصْصَةً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 يا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا